قال رحم الله تعالى تفدت بؤادك الأيام بتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء خدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبدت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حد اذا ما تنتبهت فكم ذا انت مخدوع وحدك متى لا ترى ويعنها وحدك ابا بكر دعوتك له اجبت الى ما فيه حقك ان عقدت الى من تكون به اماما مطاعا ان هيت وان امرت وتجلو ما بعينك من عشاه وتهذيك السبيل اذا ضللت وتأمر منه في نازك تاجا ويبسوك الجمال اذا اقتربت يا مالك نفعه ما دمت حيا ويضطأ لخروجك ان ذهبت هو العط المهند ليس يمبو تسب به مقاتل من ضربت وَكَانَ زَلَّتَ خاضَ عَلَيْهِ اللَّصَنَ فَذِذَ الْحَمْلَ يُوجَدُ حَالُكُمْ تَا يَزِيدُ بِكَثْرَةِ الْانزَاقِ مِنْهُ وَيَنْقُصُ عَنْهُ كَذْبًا شَدَّدَ فَلَوْ قَدْ ذُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا لَأَبَرْتَ تَعَلَّمَ وَاجْتَهَدْتَ وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوَى مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِزَهْرٍ فَهَابَ دِنْتَا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربر به كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأنطعمت وعي شربتا تواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخلتا وإن أوتيت به طويل باع وقال الناس إنك قد شبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوضيح علمك فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يطال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإنا أنقاك فهمك ضيمها ول فليس كذم ما ليس كما فهمت سكدني مثل ما العج جهلا وتصغر في عيوني اذا كبرت وتفقد ان جهلت وان تباق وتوجد انها لم تواقد وقيت وتذكر قولت لك بعد حين وتغبطها اذا عنها شغلتا لا صابه عذل مما من عليها وما تغني الندامه ان ندمت اذا بصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سبلت ترجا ودع عنك الهوينا فما بالبط يدري ما طلبته ولا تغر بما لك وله عنه فليس المعر الا ما علمت ولا انساب جاهلا فينا سيمانا ولو ملك العراق له تاتا فينفق عن كاين مكثين ذين ويكتب عنك يوما انك كتبت وما يهنك تشيد المباني اذا عدل جال نسك قد دمت جعلت النار فوق العلم جهلا لعمروك بالقضيه ما عدلسا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قراتا لإن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا وإن جلس الغني عن الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركبت زيادة مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما استضادكارا الغواني فكم ذكر من الحكم الضابطه وليس يضرك افتار شيئا اذا ما انت ربك قد ارضت فماذا عنده لك من جميل اذا بثنا اطاعته يا نختى فقابل بالقبول صحيح هو الصهي فإنا رجع عنه وقد خسرته وإن راعته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا فليستها بئي الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت بيها كبيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا وتعرى إن لبست لها ديابا وتفسى إن ملابسها خلاتا وتجهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدتا ولم تخلق ولكن لتعبرها ولكن لتعبر هذا جدا لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن عمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفلتا فليس بنافع ما مرت فيها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السبهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أدهدى أم غلقتا وسأل من ربك التوفيق فيها وأخلص بالسؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت لأعترافا بما ناداه ذنون بن مدى ولازم بابه قرعا عشاه سيفتح بابه غلك إن قرأتا وأكبر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقول الصبا فيه مجال وذكر كم صغير قد دفنتا وقل لي يا نصيح لأنت أو لا بنصك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ذهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيء بك قد نكستا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غلقتا ولم أشرب حمياء مدفر وأنت شربتها حتى سكرتا وَلَمْ أَحْلُلِ الْبَوَادِي فِيهِ ظُلْمٌ وَأَنْتَ حَلَّلْتَ فِيهِ وَاهْمَلْتَ وَلَمْ أُنْشِئْ بِعَصْرٍ فِيهِ نَفْعٌ وَأَنْتَ نَشأتَ فِيهِ وَمَنْ تَبَاتَ وَقَدْ فَاحَ حَدَّ أَعْلَى مَنْكِبًا وَلَمْ أَرَى كَأْتَذَيْتَ بِمَنْصِبِكَ وَنَادَاكَ الْكِتَابُ وَلَمْ تُجِبْهُ وَنَهْنَاكَ الْمَشِيبُ فَمَنْ كَبَهَتَ لا يقبح بالفتى ذل التصابي واقبح منه شيخٌ قد جذذ فانت حق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت ونفسك ثم لا تذم سواها بعيداً هي أدرى من دممت فلو بكيت دمع عيناك خوفاً لدلك لما قلت لك قدامنتك ومملك بالامان وامتع عبد ومرجع ما اتمرت ولا اقعدتها تقول ثمن الذنوب ولست تخشا لجعلك انت خف اذا وزنت وتشفق للمفرع على المعاصي وترحمه ونفسك كما رحمت رجات القهر وخبضت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجاسا فَلَوْلاَ حَايَرَتْ رَبَّكَ ذُهْنًا دَبَّلَ وَنَاقَشَكَ الْحِسَابُ إِذًا هَلَكْتَ وَلَمْ يَظْلِمْكَ ذِي عَذَابٍ وَلَكِنْ عَسَيْرًا أَنْ تَقُومَ بِمَا حَمَلْتَ وَلَوْ قَدْ جِئْتَ يَوْمَ الْبَصَرِ بَرَدًا وَمُصْرَعَةَ مَنَازِلٍ بِهِ شَكًا لَأَضْمَنْتَ النَّدَامَةَ فِيهِ لَهَبًا عَلَى مَا فِي حَيَاتِكَ قَدْ قَضَا تذَر من الحديد وترتقيه فهل لا عن جهنم قد ضررت ولست تطيق اهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا تكذب ان الامر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت ابا بقدرك حسب اقل لايبي واكثر هو معظمه وستركا اقول معش ذفيا من المخاضي وضاعف هذا انك قد صدقت ومهما عبثني فلفرط علمي في باطني كأنك قد مدحت فلا ترض المعايل فهي عار عظيم يورث الانسان مقتا وتهوي بالوجه من الثريا وتبدله مكان الفلق دفتا كما قاعات تعمل كدراري وتجعلك القريب وان بعدت وتنشر عنك بالدنيا جميلا فتلف البر بها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست وامتى الان لم تعرف بعابل ولا دمن نستدا بك منذ نشأت ولا سابقت فيه ميلان زور ولا عوضعت فيه ولا خلمت فإن لم تنع عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك البكاك وقد غسرت وخض أبناء جنسك واقش منهم كما تقشى الضرار ما وسبنتا وخالقهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جائلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم وينفعلتا ومن لك بالسلامة في زمال ينال العصم إلا إن عصمتا ولا اتلبث بحي ذي فيه ضيم يميت القلب الا ان خبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرق ان فريقك قد شرقت ولا ظن الامير تكون فيها سموا وفخارا كنت انت وينفرقت وخرجت منها الى دار السلام فقد سلمت وإن كرمت وناظرت منها بإجلالٍ ننسى كقد اهمت جمعت لك النصائح fmt دلها حياتك باي افضل مم تبذلت وطولت العتاب وزدت به لانك ذل بطالت قد اقلتها فلا تاخذ بتقصيري وشهوي وخذ بوصيتي لك ارشدت وقد أرجقتها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا